بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة التاسعة عشر وهي ما حقيقة النفس هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد وهل يروح أو غيرها وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاثة أنفس فالجواب أن هذه مسائل قد تكلم الناس فيها من سائر الطوائف واضطربت فيها أقوالهم وكثر فيها خطأهم وهدى الله أتباع الرسول وأهل سلته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فنذكر أقوال الناس وما لهم عليهم في تلك الأقوال ونذكر الصواب بحمد الله وعونه قال أبو الحسن أشعري في مقالاته اختلف الناس في الروح والنفس والحياة وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ وهل الروح جسم أم لا؟ فقال النظام الروح جسم وهي النفس وزعم أن الروح حي بنفسه وانكر أن تكون الحياة والقوة معنى غير الحي والقوي وقال آخرون الروح عرض وقال قائلون منهم جعفر بن حرب لا ندري الروح جوهر أو عرض واعتلوا في ذلك بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمن ربي ولم يقبل عنها ما هي لا أنها جوهر ولا أنها عرض قال وأظن جعفرا أثبت الحياة غير الروح وأثبت الحياة عرضا وكان الجبائي يذهب إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة والحياة أحرض ويعتل بقول أهل اللغة خرجت روح الإنسان وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض وقال قائلون ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربعة ولم يرجعوا من قولهم اعتدال إلا إلى المعتدل ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إلا الطبائع الأربعة التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وقال قائلون إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربعة وأنه ليس في الدنيا إلا الطبائع الأربعة والروح واختلفوا في أعمال الروح فثبتها بعضهم طباعا وثبتها بعضهم اختيارا وقال قائلون الروح الدم الصافي والخالص من الكدر والعفونات وكذلك قالوا في القوة وقال قائلون الحياة هي الحرارة الغريزية وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن الحياة هي الروح وكان الأصم لا يثبت الحياة والروح شيئا غير الجسد. ويقول ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده وكان يقول النفس هي هذا البدن بعينه لغيره وإنما جرى عليه هذا الذكر على جهه البيان والتأكيد لحقيقة الشيء لا على أنها معنى غير البدن وذكر عن أريس طاليس أن النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت النشوء والكون وأنها جوهر منبسط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدوير، وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة، قال وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منخسمة الذات والبنية، فإنها في كل حيوان العالم معنى واحد لا غير، وقال آخرون بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول وعرض وعمق، وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه حكم, علي حكم الطول والعرض والعمق، وكل واحد منهما يجمعها، يجمعهما صفة الحد والنهاية وقال الطائفة إن النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم من معنى الحدود والنهايات إلا أنها غير مفارقة لغيرها مما لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان وحكى الحريري عن جعفر بن مبشر أن النفس جوهر ليس هو هذا الجسم وليس بجسم ولكنه معنى باين الجوهر والجسم وقال آخرون النفس معنى غير الروح والروح غير الحياة والحياة عنده عرض وهو أبو الهذيل يزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة واستشهد على ذلك بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها وقال جعفر بن حرب النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما أشبهها وأنها غير منصوفة بشيء من صفات الجواهد والأجسام هذا ما حكاو الأشعريه وقال طائفة النفس هي النسيم الداخل والغارج بالتنفس قالوا والروح عرض وهي الحياة فقط وهو غير النفس وهذا قول القاضي أبي بكر بن الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية وقال الطائفة ليست النفس جسما ولا عرض وليست في مكان ولا, ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض ولا هي في العالم ولا خارجة ولا محايثة له ولا مبينة وهذا قول المشيئين وهو الذي حكاو الأشعري عن أريستاطاليس وزعم أن نتعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة وإنما هي بالتدبير له فقط واختار هذا المذهب البوشنجي ومحمد بن النعمان المرقب المفيد ومعمر بن عباد والغزالي وهو قول بن سينة وأتباعه وهو أردأ المذاهب وأبطلها وأبعدها من الصواب قال أبو محمد ابن حزم وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعادي إلى أن النفس جسم طويل عريط عميق ذات مكان حية مميزة مصرفة للجسد قالوا بهذا نقول قال والنفس والروح اسمان مترادفان بمعنى واحد ومعلاهما واحد وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب مذاهب الناس في النفس فقال ما يشير إليه كل إنسان بقوله أنا إما أن يكون جسما أو عرضا تاريا في الجسم أو لا جسما ولا عرضا تاريا فيه أما القسم الأول وهو أنه جسم فذلك الجسم إما أن يكون هو هذا البدن وإما أن يكون جسما مشاركا لهذا البدن وإما أن يكون خارجا عنه وأما القسم الثالث وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج هذا البدن فهذا لم يقوله أحد وأما القسم الأول وهو أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والهيكة المخصوص فهو قول جمهور الخلق وهو المختار عند أكثر المتكلمين قلت هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي وأقوالهم من أهل البدع وغيرهم من المضلين وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث فلم يكن له بها شعور البدى ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولا على عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة والمذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره وهذا الذي نسبه إلى جمهور الخلق من أن الإنسان هو هذا البدن المخصوص فقط وليس وراءه شيء هو من أبطل الأقوال في المسألة بل هو أبطل من قول ابن سينة وأتباعه بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معه وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينه فالناس لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو مجموعهما أو كل واحد منهما فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه قال الرازي وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن فالقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ذلك الجسم على وجوه الأول أنه عبارة عن الأخلاق الأربعة التي منها يتولد هذا البدن والثاني أنه الدم والثالث أنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب وينفذ في الشريانات إلى سائر الأعضاء والقول الرابع أنه الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر والخامس أنه جزء لا يتجزأ في القلب والثالث أنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسر فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها, من هذه وأفادها هذه الآثار من الحدث والحركة الإرادية وإذا فسرت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة عليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد الدليل الأول قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ففي الآية ثلاثة أدلة الإخبار بتوفيها وإمساجها وإرسالها الرابع قوله تعالى ولو ترى إذ ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون إلى قوله ولقد جئتمون فراذا كما خلقناكم أول مرة وفيها أربعة أدلة أحدها بسط الملائكة أيديهم لتناولها والثاني وصفها بالإخراج والثاني والخروج، الثالث، الإخبار عن عذابها ذلك اليوم، الرابع، الإخبار عن مجيئها إلى ربها، فهذه سبعة أدلة، الثامن قوله تعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، إلى قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفجطون، وفيها ثلاثة أدلة، أحدها الإخبار بتوفي الأنفس بالليل، الثاني بعثوها إلى أجسادها بالنهار الثالث توفي الملائكة له عند الموت فهذه عشرة أدلة الحادي عشر قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي وفيها ثلاثة أدلة أحدها وصوها بالرجوع والثاني وصوها بالدخول والثالث وصوها بالرضا واختلف السلف هل يقار لها ذلك عند الموت أو عند البعث أو في الموضعين على ثلاثة أقوال وقد روي في حديث مرفوع إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق أما إن الملك سيقولها لك عند الموت وقال زيد بن أسلم بشرت بالجنة عند الموت ويوم الجامع وعند البعث وقال أبو صالح ارجع إلى ربك راضية مرضية هذا عند الموت فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال هذا يوم القيامة فهذه أربعة عشر دليل الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه دليلان، أحدهما وصفه بأنه يقبض، الثاني أن البصر يراه، والسابع عشر، ما رواه النسائي، وحدثنا أبو داود عن عفان، عن حماد، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة، أن أباه قال، رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك، فقال، إن الروح لا ليلقى الروح، فأخنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قال عفان برأسه إلى خلفه، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام، وقد تقدم قول ابن عباس تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام، فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى، الثامن عشر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بلال، إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء، ففيه دليلان وصها بالقوض والرد العشرون قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في جهر شجار الجنة وفيه دليلان أحدهما كونه طائرة الثاني تعلقها في شجر الجنة وأكلها على اختلاف التفسيرين الثاني والعشرون قوله أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فطلع إليهم ربك طلاعة فقال أي شيء تريدون الحديث وقد تقدم وفيه ستة أدلة أحدها كونها مودعة في جوف طير الثالث أنها تسرح في الجنة الثالث أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل أي تسكن إليها الخامس أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته السادس أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا فعلم أنها مما يقبل الرجوع فإن قيل هذا كله صفة الطير لا صفة ضوع قيل بل الروح المودعة في جوف الطير قصدا وعلى الرواية التي رجح أبو عمر ويقوله أرواح الشهداء كطير ينتفي السؤال بالكلية التاسع والعشرون قوله في حديث طلحة ابن عبيد الله أردت مالي بالغابة فأدركني الليل فأويت إلى قبل عبد الله بن عمر بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه ففيه أربعة أدلة سوى ما تقدم أحدها جعلها في القناديل الثاني انتقالها من حيز إلى حيز الثالث تكلمها وقراءتها في القبر الرابع وصفها بأنها في مكان الثالث والثلاثون حليث البراء بن عازل وقد تقدم سياقه وفيه عشرون دليل أحدها قول ملك الموت لنفسه يائيتها النفس المطمئنة وهذا خطاب لمن يعقل ويفهم الثاني قوله خرجه إلى مغفرة من الله ورضوان الثالث قوله فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء الرابع قوله فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه الغامس قوله حتى يكفنها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط فأخبر أنها تكفن وتحنط السادس قوله ثم يصعد بروحه إلى السماء السابع قوله ويوجد منها كأطيب نفحة مسك المجدد الثامن قوله فتفتح له أبواب السماء التاسع قوله هو من كل سماء مقربها حتى ينتهي لرب تعالى العاشر قوله فيقول تعالى رد عبدي إلى الأرض الحالي عشر قوله فترد روحه في جسده الثاني عشر قوله في روح الكافر فتفرق بجسده فيجذبها فتنقطع منها العروق والعصب الثالث عشر قوله ويوجد لروحه كأن تنريح ولدت على وجه الأرض الرابع عشر قوله فيقذف بروحه من السماء وتطرح طرحا فتهوي إلى الأرض الخامس عشر قوله فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب وما هذا الروح الخبيث السالس عشر قوله فيجلسانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فإن كان هذا للروح فظاهر وإن كان البدن فهو بعد رجوع الروح إليه من السماء السابع عشر قوله فإذا صعد بروحه قيل أي رب عبدك فلان الثامن عشر قوله أرجعوه فأروه ماذا أعلدت له من الكرامة فيرى مقعده من الجنة أو النار التاسع عشر قوله في الحديث إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها كل ملك لله بين السماء والأرض فالملائكة تصلي على روحه وبنوا آدم يصلون على جسده العشرون قوله فينظر إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة والبثل قد تمازق وتلاشأ وإنما الذي يرى المقعدين الروح فاصل الرابع والخمسون حديث أبي موسى تخرج نفس المؤمن أطيب من ريح المسك فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه فتلقاهم ملائكة من دون السماء فيقولون هذا فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت لمحاسن عمله فيقولون مرحبا بكم وبه فيقبضونها منهم فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله فيشرق في السماوات وهو برهان كبرهان الشمس حتى ينتهي بها إلى العرش وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقولون من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت لمساوي عمله؟ فيقولون لا مرحبا لا مرحبا ردوه فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرأ ففيه عشرة تؤدي له أحدها خروج نفسه الثاني طيب ريحها الثالث انطلاق الملائكة بها الرابع تحية الملائكة لها الخامس قبضهم لها الثالث صعودهم بها السابع إشراق السماوات لضوئها الثامن انتفاء وانتهاؤها إلى العرش التاسع قول الملائكة من من هذا وهذا سؤال عن عين وذات قائمة بنفسها العاشر قوله رد فيرد إلى أسفل الأراضين فصل الرابع والستون حديث أبي هريرة إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان فيصعدانه إلى السماء فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه وذكر المسكة ثم يصعد به إلى ربه عز وجل فيقول رده إلى آخر الأجلين ففيه ستة أدلة أحدها قوله تلقاه ملكان الثاني قوله فيصعدانه إلى السماء الثالث قول الملائكة روح طيبة جاءت من قبل الأرض الرابع صلاتهم عليها الخامس طيب ريحها السادس أصعد بها إلى الله عز وجل فصل الحادي والسمعون حديث أبي هريرة إن المؤمن تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان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 وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي آيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج فينتهى بها إلى السماء فيقال من هذا فيقال فلان ابن فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر وهو حديث صحيح وفيه عشرة أدلة الأول قبله كانت في الجسد الطيب وكانت في الجسد الخبيث فها هنا حال ومحل الثاني قوله خروجي حميدة الثالث قوله وأبشري بروح وريحان فهذا بشارة بما تصير إليه بعد خروجها الرابع قوله فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء الخامس قوله فيستفتح لها الثالث قوله ادخلي حميدة السابع قوله حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله الثامن قوله لنفس الفاجر ارجعي ذميم التاسع قوله فإنه لا تفتح لك أبواب السماء العشر قوله فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر فاصل الحادي والثمانون قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اغتلف وما تناكر منها اغتلف فوصفها بأنها جلود مجندة والجنود ذوات قائمة بنفسها واصفها بالتعارف والتناكر ومحار أن تكون هذه الجنود أعراضا أو تكون لا داخل العالم ولا خارجة ولا بعض لها ولا كل الثاني والثمانون قوله في حديث ابن وسعود وعلي الأرواح تتلاقى وتتشآم كما تشآم الخيل وقد تقدم الثالث والثمانون قوله في حديث عبد الله بن عمر إن أرواح المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين وما رأى أحدهما صاحبه الرابع والثمانون الآثار التي ذكرناها في خلق آدم وأن الروح لما دخل في رأسه عطس فقال الحمد لله فلما وصل إلى عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجلي وأنها دخلت كارهة وتخرج كارهة الخامس والثمانون الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النسم وتمييز شقيهم من سعيدهم وتفاوتهم حينئذ في الإشراق والظلمة وأروح الأنبياء فيهم مثل السرج وقد تقدمت السالس والثمانون حديث تميم الداري أن روح المؤمن إذا صعد بها إلى الله تعالى خر ساجدا بين يديه وأن الملائكة تتلقى الروح بالبشرى وأن الله تعالى يقول لملك الموت انطلق بروح, انطلق بروح عبدي فضع في مكان كذا وكذا وقد تقدم الثامن والثمانون الآثار التي ذكرناها في مستقر الأرواح بعد الموت واختلاف الناس في ذلك وفي ضمن ذلك الاختلاف يجمع السلف على أن الروح للروح مستقر بعد الموت وإن اختلف في تعينه الثامن والثمانون ما قد علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأخبر به الأمة أنه تنبت أجسادهم في القبور فإذا نفق في الصور رجعت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه فانشقت الأرض عنه فقام من قبره وفي حديث الصور أن إسرافيل يدعو الأرواح فتأتيه جميعا أرواح المسلمين نور والأخرى مظلمة فيجمعها جميعا فيعلقها في الصور ثم ينفق فيه فيقول الرب جل جلاله وعزتي لا يرجعان كل روح إلى جسده فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل قادملأت ما بين السماء والأرض فيأتي كل روح إلى جسده فيدخل ويأمر الله الأرض فتنشق عنهم فيخرجون سراعا إلى ربهم ينسلون مهطعين إلى الداعي يسمعون المنادي من مكان قريب فإذا هم قيام ينظرون وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأن الله سبحانه لا ينشئ لهم أرواحا غير أرواحهم التي كانت في الدنيا بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشر أنشأ أبدانها نشأة أخرى ثم ردها إليها التاسع والثمانون أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الرب تعالى يوم القيامة قال علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو باكر ابن عياش عن أبي سعد البقال عن عيك ريمة عن ابن عباس قال ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد فيقول الروح يا ربي إنما كنت روحا منك جعلتني في هذا الجسد فلا تنبليه ويقول الجسد يا ربي كنت جسدا خلقتني وتخل في هذا الروح مثل داري فبه كنت أقوم وبه كنت أقعد وبه أذهب وبه أحيا لا تنبليه قال فيقال أنا أقضي بينكما أخبراني عن أعمى ومقعد دخل حائطا فقال المقعد للأعمى إني أرى ثمرا فلو كانت لي رجلاني لا تناولت فقال الأعمى أنا أحملك على رقبتي فحمله فتناول من الثمر فأكلا جميعا فعلى من الذنب قال عليهما جميعا فقال قضيتما على أنفسكما التسعون الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث فمعلوم أن الجسدة لا شوض محل وأن العذب والنعيم المستمرين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. الحادي والتسعون إخبار الصادق المصدوق في الحديث الصحيح عن الشهداء أنهم لما سئلوا ما تريدون قالوا نريد أن ترد أرواحنا في أرسادنا حتى نقتل في مرة أخرى. فهذا سؤال وجواب من ذات حية عالمة ناطقة تقبل الرد إلى الدنيا والدخول في أرساد خرجت منها. وهذه الأرواح سئلت ويتسرع في الجنة والأرشاد قد مزقها البلاء. الثاني ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة أن أرواح المؤمين في برزخ تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سرجين وقد تقدم. الثالث والتسعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأرواح الناس عن يمين آدم وعساله ليلة الإسراء فرآها متحيزة بمكان معين. الرابع وتسعون رؤيته أرواح الأنبياء في السماوات وسلامهم عليه وترحيبهم به كما أخبر به وأما أبدانهم ففي الأرض الخامس والتسعون رؤيته أرواح الأطفال حول إبراهيم الخليل السالس والتسعون رؤيته أرواح المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه وقد تلاشت أجسادهم واضمحلت وإنما كان الذي رآه أرواحهم ونسمهم يفعل بها ذلك السابع والتسعون إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم وهذا للأرواح قطعة إذ الأبدان في التراب تنظر عود أرواحها إليها يوم البعث الثامن والتسعون ما تقدم من حديث ابن عباس ونحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعد فلا هذه الآية ولا ترى إذا الظالمون في غمرات الموت ثم قال والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار فإذا كان عند ذلك صوف له سمطان من الملائكة أن تضمان ما بين الخافقين كان وجوههم الشمس فينظر إليهم ما يرى غيرهم مع كل ملك منهم أكثر وحنوط فإن كان مؤمنا بشره بالجنة وقالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته، فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، فلا يزالون يبشرونه، فلهم ألطفوا به وأرأفوا من الوالدة بولدها، ثم يسلون روحه من تحت كل ضفر ومفصل، ويموت الأول فالأول، ويبور كل عضو للأول فالأول، ويهون عليه ما كنتم ترونه شديدا حتى تبلغ ذقنه هي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم فيبتدرونها كل ملك منهم أيهم يقبضها فيتولى قضها ملك الموت ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فيتلقاها بأكفان بض ثم يحتضنها إليه هو أشد لزوما لها من المرأة لولدها ثم يفوت منها ريح أطيب من المسك فينشقون ريحا طيبا ويتباشرون بها ويقولون مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب اللهم صل عليه روحا وصل على جسد خرجت منها. قال فيصعدون بها فتفوح لهم منها ريح أطيب من المسك فيصلون عليها ويتباشرون بها وتفتح لهم أبواب السماء ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمض بهم حتى ينتهى بها بين يدي الجبار جل جلاله فيقول الجبار مرحبا بالنفس الطيبة أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة وعارضوا عليها ما أعرضت لها من الكرامة والنعيم ثم ذهبوا بها إلى الأرض فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فوالذي نفس محمد بيده له أشد كرهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد وتقول أين تذهبون به إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه فيقولون إن مأمورون بهذا فلابد لك منه فيبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه فتأمل كم في الحديث من موضع يشهد بطران قبر المبطرين في الروح التاسع والتسعون ما ذكره عبد الرزاق عن معمر زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر قال إذا توفي المؤمن بعثي إليه ملكان بريحان من الجنة وخرقة تقبض فيها روحه فتخرج كأطيب رائحة وجدها أحد قط بأنفه حتى يؤتى به إلى الرحمن جل جلاله فتسجد الملائكة قبل ويسجد بعدهم ثم يدعى ميكايل فيقال اذهب بهذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنهم يوم القيامة وقد تظهرت الأثار عن الصحابة أن روح المؤمن تسجد بين يده العرش في وفاة النوم ووفات الموت. وما حين قدومها على الله فأحسن تحيتها أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وحدث للقاضي نور الدين بن الصائغ قال كانت لي خالة وكانت من الصالحات العابدات قال عزتها في مرض موتها فقالت لي الروح إذا قدمت على الله ووقفت بين يدي ما تكون تحيتها وقولها له قال فعظمت علي مسألتها وفكرت فيها ثم قلت تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قال فلما توفيت رأيتها في المنام فقالت لي جزاك الله خيرا لقد دهشت فما أدري ما أقوله ثم ذكرت تلك الكلمة التي قلت لي فقلتها فصل المئة ما قد اشترك في العلم به عامة أهل الأرض من لقاء أرواح الموتى وسؤالهم لهم وإخبارهم إياهم بأمور خفية عليهم فرأوها عيانا وهذا أكثر من أن يتكلف إيراده وأعجب من هذا الوجه الحادي والمئة أن الروح دائم يحصر في المنام آثار فيصبح يراها على البدن عيانا وهي من تأثير الروح في الروح كما ذكر القيروانانيو في كتاب البستاني عن بعض السلف قال كان لجاغ يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان ذات يوم أكثر من شدمهما فتناولته وتناولني وانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله فلان جسب أصحابك قال من أصحابي قلت أبو بكر وعمر فقال خذ هذه المدية فاذبحوا بها فأخذتها فأضجعته وذبحته ورأيت كأن يدي أصبها من دم فألقيت المدية وأهويت بيدي إلى الأرض لأمسحها فانتبهت وأنا اسمع الصراخ من نحو داره فقلت ما هذا الصراخ قالوا فلان ما تفجأ فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خطوا موضع الذبح وفي كتاب المنامة لابن أبي الدنيا عن شيخ من قريش قال رأيت رجلا بالشام قد سود نصف وجهه وهو يغطيه فسألته عن ذلك فقال قد جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به كنت شديد الوقاعة في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فبين أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي فقال لي أنت صاحب الوقاعة فيي وضرب شق وجهي فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى وذكر مسعادة عن هشاب بن حسن عن واصل المولى أبي عينا عن موسى بن عبيرة عن صفية بنت شيبة قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتت امرأة متشملة على يدها فجعل النساء يولعن بها فقالت ما أتيتك إلا من أجل يدي إن أبي كان رجلا سمحا وإني رأيت في المنام حياضا عليها رجال معهم آلية يسقون من أتهم فرأيت أبي فقلت أين أمي فقال انظري فنظرت فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خرقه فقال إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة ذبحوها فتلك الشحمة تذاب وتضرب بها ويتقول وعطشا قالت فأخذت إناء من تلك الآنية فسقيتها فجاء جاء فقال من سقاها أيبس الله يده فأصبحت يدي كما ترين وذكر الحارث بن أسد المحاسبي وأصبه وخلف بن القاسم وجماعة عن سعيد بن مسلمة قال بين امرأة عند عائشة إذ قارت بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي ولا آتي وبهدر أفتريه بين أدي ورجلي ولا أعصي في معروف فوفيت لربي ووفى لربي فوالله لا يعذب لله فأتها في المنه ملك فقال لها كلا إنك تستبرجين وزينتك تبدين وخيرك تكندين وجارك تؤذين وزوجك تعصين ثم وضع أصابعه الخمسة على وجهها وقال خمس بخمس ولو زدت زدناكي فأصبحت أثر الأصابع في وجهه وقال عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك سمعت مالك أن يقول إن يعقوب بن عبد الله بن الأشج كان من خيار هذه الأمة نام في اليوم الذي استشهد فيه فقال لأصحابه إني قد رأيت أمرا ولا أخبرنه إني رأيت كأني أدخلت الجنة فسقيت لبنا فاستقاء فقاء اللبن واستشهد بعد ذلك قال ابن قاسم كان في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه وقد سمعت غير مالك يذكره ويذكر أنه معروف فقال إني رأيت كأني أدخلت الجنة فسقيت فيها لبنا فقال له بعض القوم أقسمت عليك لما تقيأت فقاء لبنا يصلد وما في السفينة لبن ولا شاء قال ابن قتيبة قوله يصلد أن يبرق يقال صلد اللبن يصلد ومنه حديث عمر أن الطبيب سقاه لبنا فخرج من الطعنة في أبيض يصلد وكان النافع القارئ إذا تكلم يشام من فيه رائحة المسك فقيل له كلما قعدت تطيب فقال ما أمس طيبا ولا أقربه ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ في فمي فمن ذلك الوقت يشام من فيه هذه الرائحة وذكر مسارة في كتابه في الرؤية عن ربيع بن يزيدين عن ربيع بن يزيد الرقاشي قال أتاني رجلان فقعدا إلي فاغتاب رجلا فنهيتهما فأتاني أحدهما بعد فقال إني رأيت في المنام كأن زنجيا أتاني بطبق علي جنب خنزير لم أرى لحما قط اسمن منه فقال لي كل فقلت أكل لحم خنزير فتهددني فأكلت فأصبحت وقد تغير فامي فلم, فلم يزل يجد الرح في فامه شهرين وكان علاء بن الزياد له وقت يقوم فيه فقال لأهله تلك الليلة إني أجد فترة فإذا كان وقت كذا فأيقظوني فلم يفعلوا قال فأتاني آت في منامي فقال قم يا علاء بن الزياد الله يذكرك أخذ بشعرات في مقدم رأسي فقامت تلك الشعارات في مقدم رأسه فلم تزل قائمة حتى مات قال يحيى بن بستغام فلقد غسلناه يوم مات وإنهن لا قيام في رأسه أذكر ابن أبي الدنيا عن أبي حاتم الرزي عن محمد بن علي قال كنا بمكت في المسجد الحرام قعودة فقام رجل نصف وجهي أسود ونصفه أبيض فقال يا أيها الناس اعتبروا بي فإني كنت أتناور الشيخين وأشتمهما فبينها أنا ذات ليلة نائم إذا أتاني آت فرفع عادة فلاطم وجهي وقال لي عدو الله يا فاسق ألا استثسوب أبو بكر بن عمر فأصبحت على هذه الحالة وقال محمد بن عباد المهلبي رأيت في المنام كأني في رحبتي بني فلا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على آكمة ومعه أبو بكر وعمر واقف قدامهم فقال له عمر يا رسول الله إن هذا يشتمني ويشتم أبو بكر فقال جئ به يا أبا حفص فأتى برجل فإذا هو العمالي وكان مشورا بسببهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أضجعه فأضجعه ثم قال اذبحه فذبحه قال فما نبهني إلا صياحه فقلت مالي لا أخبره عسى أن يتوب فلما تقربت من منزله سمعت بكاء شديد فقلت ما هذا البكاء قال العماني ذبح البارحة على سريره قال فدنوت من عنقه فإذا من أذنه إلى أذنه طريقة حمراء كالدم المحصور وقال القيرواني أخبرني شيخ لنا من أهل الفاضل قال أخبرني أبو الحسن المطلبي أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت بالمدينة عاجبة كان رجل ينسب أبا بكر النعم رضي الله عنهما فبيننا نحن يوم من الأيام بعد صلاة الصبح إذ أقبل رجل وقد خرجت عينه وسالت على خدي فسألناه ما قصتك فقال رأيت البريحة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بين يديه ومعه أبو بكر وعمر فقال يا رسول الله هذا الذي يؤذين ويسبنا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا يا أبا قيس فقلت له علي وأشرت إليه فأقبل علي علي بوجهه ويده وقد ضم أصابعه وبسط السبابة والوسطى وقصد بهما إلى عيني فقال لي إن كنت كنت كذبت ففق الله عينيك وأدخل إصبعيه في عيني فانتبهت من نومي وأنا على هذه الحال فكان يبكي وأخبر الناس وأعلن بالتوبة قال القيرواني وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال أخبرني فقيه قال كان عندنا رجل يكثر الصوم ويسرده ولكنه كان يؤخر الفطر فرأى في المنامك أن أسودين أخذا بضبعيه وأتيا به إلى تنور المحمى ليلقياه فيه قال فقلت لهم على ماذا فقال على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره قال فأصبح وجهه قد سود من وهج النار فكان يمشي متبرقعا في الناس وأعجب من هذا الرجل يرى في المنام وشديد العطش والجوع والألم أن غيره قد سقاه أو أطعمه أو داواه بدواء فيستيقظ وقد زال عنه ذلك كله وقد رأى الناس منها ثعجائب وقد ذكر المالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أن جارية لها سحرتها وأن سنديا دخل عليها وهي مريضة فقال انك سحرتي قالت ومن سحرني قال جارية في حجرها صبي قد بال عليها فدعت جاريتها فقالت حتى أغسل بولا في ثوبه فقالت لها أسحرتني قالت نعم قالت وما دعاك إلى ذلك قالت أردت تعجيل العتق فأمرت آخرها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها فباعها ثم إن عائشة رأت في منامها أن اغتسل من ثلاثة آبار يمد بعضها بعض فاستقي لها فاغتسلت فبرأت وكان سماك بن حرب قد ذهب بصره فرأى إبراهيم الخليل في المنام فمسها على عينيه وقال اذهب إلى الفرات فانغمس فيها ثلاثة ففعل فأبصر. وكان إسماعيل بن بلال الحضرمي قد عمي فأتي في المنام فقيل له قل يا قريب يا مجيب يا سمع الدعاء يا لطيف لما يشاء رد علي بصري فقاله فأبصر قال ليت ابن سعد أنا رأيته قد عمي ثم أبصر. وقال عبيد الله بن أبي جعفر إن اشتكيت شكوى فجهدت منها فكنت أقرأ آية الكرسي فنمت فإذا رجلان قائمان بين يدي فقال أحدهما لصاحبه إنه لا يقرأ آية فيها ثلاثمائة وستون رحمة أفلا يصيب هذا المسكين منها رحمة واحدة فاستيقظت فوجدت خفة. قال ابن أبي الدنيا تلت امرأته من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة فرأت في المنام قائلا يقول لها لا إله إلا الله المغلى وشراب الورد فشربته فأذهب الله عنها ما كانت تجد قال وقالت أيضا رأيت في المنام كأني أقول السنى والعسر وماء الحمص الأسود شفاء لوجع الأوراك فلما استيقظت أتتني امرأة تشكو وجعا بوركها فوصفت لها ذلك فانتفعت به وقال جالينوس الساب الذي دعاني إلى فصل العروق الضوارب أني أمرت به في منام مرتين، قال وكنت إذ ذكى غلامة، قال وأعرف إنسانا شفاه الله من وجع، كان به في جنبه بفصل العرق الضارب، لرؤية رأها في منامه، وقال ابن الجزار كنت أعالج رجلا ممعودا فغاب عني ثم لخيته، فسألته عن حاله، فقال رأيت في المنام إنسانا في زي ناسك متوكئا على عصا وقف علي، وقال أنت رجل ممعود، فقلت نعم فقال عليك بالكاية والجلنجبين فأصبحت فسألت عنهما فقيل لي الكاية المستكى والجلنجبين الورد المربى بالعسل فاستعملتهما أياما فبارئت فقلت له ذلك جالينوس والوقائع في هذا الباب أكثر من أن تذكر حتى قال بعض الناس إن أصل الطب من المنامات ولا ريب أن كثيرا من أصوله مستند إلى الرؤية كما أن بعضها عن التجارب وبعضها عن القياس وبعض عن إلهام ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر في تاريخ الأطباء وفي كتاب البستاني القيرواني وغير ذلك فصل الوجه الثاني بعد المئة قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وهذا دليل على أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء وهذا التفتيح وتفتيحها لأرواحهم عند الموت كما تقدم في الأحاديث المستفيدة أن السماء تفتح لروح المؤمن حتى ينتهى بها إلى بين يدي الرب تعالى أما الكافر فلا تفتح لروحه أبواب السماء ولا تفتح لجسده أبواب الجنة فصل الوجه الثالث بعد المئة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك بين يديه فبماذاك قال ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت وصليت ركعتين قال بهما ومعلوم أن الذي سمع خشخشته بين يديه هو الروح بلال وإلا فجسده لم ينقل إلى الجنة الوجه الرابع بعد المئة الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور والسلام على أهلها ومخاطبتهم والإخبار عن معرفتهم بزوارهم وردهم عليهم والسلام وقد تقدمت الإشارة إليها الوجه الخامس بعد المئة شكاية كثير من أرواح الموت إلى أغاربهم وغيرهم أمورا مذية فيجدونها كما شكوه فيزيلونها الوجه الثالث بعد المئة لو كانت الروح عبارة عن عرض من عرض البدن أو جوهر مجرد ليس ليس بجسم ولا حال فيه لكان قول القائل خرجت وذهبت وقمت وجئت وقعدت وتحركت ودخلت ورجعت ونحو ذلك كله أخوالا باطلة لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت في حق الأعراض والمجردات وكل عاقل يعلم صدق قوله وقول غيره ذلك فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلومات فهو من باب السفسطة ولا يقال حاصل هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم ويتحتمل الحقيقة والمجاز فلعل مرادهم دخل جسمي وخرج لأننا إنما استدللنا بشهادة العقل والفطر بمعاني هذه الألفاظ فكل أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي دخل وخرج وانتقل لا مجرد بدنه فشهادة الحس والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح اصلا وإلى البدن تبعا من أصدق الشهادات والاعتماد على ذلك لا على مجرد الإطلاق اللفظي الوجه السابع بعد المئة أن البدن مركب ومحل لتصرف نفسي فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاريا مجرى دخول مركبه من فرسه ودابته فلو كانت النفس غير قابلة للدخول والخروج والانتقال والحركة والسكون لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها دون دخوله هو وهذا معلوم البطلان بالضرورة وكل أحد يعلم أن نفسه وروحه هي التي دخلت وخرجت وانتقلت وصرفت البدن وجعلته تابعا لها في الدخول والخروج فهو لها بالأصل وللبدن بالتبع لكنه للبدن بالمشاهرة وللروح بالعلم والعقل الوجه الثامن بعد المئة أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول إنها عرض لكان الإنسان كل وقت قد تبدل مئة نفس أو أكثر والإنسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه لا ببذنه وكان الإنسان الذي هو الآن غير الذي هو قبله بلحظة وابعده بلحظة وهذا من نوع الهوس ولو كانت الروح مجرد تعلقها بالبدن بالتدبير فقط لا بالمساكنة والمداخنة لم يمتنع أن ينقاطع تعلقها بهذا البدن وتتعلق بغيره كما يجوز القطع تدبير المدبر لبيت أو مدينة عنها ويتعلق بتدبير غيرها وعلى هذا التقدير فنصير شاكين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو غيرها وهل زيد هو ذلك الرجل أم غيره وعاقل لا يجوز ذلك فلو كانت الروح عرضا أو أمرا مجردا لحصل الشك المذكور الوجه التاسع بعد المئة أن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفكر والحب والبغض والرضى والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عرضا من أعراض بدنه ولا جوهرا مجردا منفصل عن بدنه غير محايث الله ويقطع ضرورة بأن هذه الإدراكات لأمر داخل في بدنه، كما يقطع بأنه إذا سمع وأبصر وشم وذاق ولمس وتحرك وسكن، فتلك أمور قائمة به مضافة إلى نفسه، وأن جوهر النفس هو الذي قام به ذلك كله لم يقم بمجرده ولا بعرض، بل قام بمتحيز داخل العالم منتقل من مكان إلى مكان يتحرك ويسكن ويخرج ويدخل، وليس إلا هذا البدن والجسم الساري فيه المشابك له الذي لو لاه لكان بمنزلة الجماد، الوجه العاشر بعد المئة أن النفس لو كانت مجردة وتعلقها بالبدن تعلق التدبير فقط كتعلق الملاح بالسفينة والجمال بجمله لأمكنها ترك تدبير هذا البدن واشتغالها بتدبير بدن آخر كما يمكن الملاح والجمال ذلك وفي ذلك تجويز تنقل النفوس من أبدان إلى أبدان ولا يقال إن النفس اتحرت ببدنها فامتنع عليها الانتقال أو أنها لها عشق طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا البدن فلهذا السبب امتنع انتقالها؟ لأن نقول اتحاد ما لا يتحيز بالمتحيز محال ولأنها لو اتحدت به لبطلت ببطلانه ولأنها بعد الاتحاد ان بقي فهم اثنان إلى واحد وإن عدم معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شيء وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فليس باتحاد أيضا وأم عشق النفس الطبيعي للبدن فالنفس إنما تعشقه لأنها تنال اللذات بوسدته وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطروبها كانت نسبتها إليها على السواء فقولكم إن النفس المعينة عاشقة للبدن المعين باطل، ومثال ذلك، العطشان إذا صاد فآنية متساوية كل منها يحصل غرضه، امتنع عليه أن يعشق واحدا منها بعينه دون سائرها. الوجه الحادي عشر بعد المئة أن نفس الإنسان لو كانت جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجة ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه ولا مبينة له ولا محايفة لكان يعلم بالضرورة أنه موجود بهذه الصفة لأن علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهر من كل معلوم لأن علمه بما عداه تابع لعلمه بنفسه ومعلوم قطعا أن ذلك باطل فإن جماهر أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الوجود محار في العقور شاهدا وغائبا فمن قال ذلك في نفسه وربه فلا نفسه عرف ولا ربه عرف الوجه الثاني عشر بعد المئة أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلية والجزئية ومحل للقدرة على الحركات الإرادية فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه فأما أن يكون محلها جوهر مجردا لا داخل العالم ولا خارجة فباطل بالضرورة الوجه الثالث عشر بعد المئة أن النفس لو كانت مجردة عن الحجمية والتحيز لم تنع أن يتوقف فعلها على مماسة محل الفعل لأن ما لا يكون متحيزا يمتنع أن يصير مماسا للمتحيز ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى حصول مماسة وملاقات بين الفاعل وبين محل الفعل فكان الواحد منا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يماسها أو يماس شيئا يماسها فإن النفس عندكم كما كانت قادرة على تحريك البدن من غير أن يكون بينها وبينه مماسة كذلك لا تمتنع قدرته على تحريك جسم غيره من غير يماسة له ولا لما يماسه وذلك باطل بالضرورة فعلم أن النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تماس محل الحركة أو تماس ما يماسه وكل ما كان مماسا للجسم أو لما يماسه فهو جسم فإن قيل يجوز أن يكون تأثير النفس في تحريك بدنيها الخاص غير مشروط بالمماسة وتأثيرها في تحريك غيره موقوف على حصول المماسة بين بدنها وبين ذلك الجسم. فالجواب أنه لما كان قبول البدن لتصارفات النفس لا يتوقف على حصول المماسة بين النفس وبين البدل وجب أن تكون الحال كذلك في غيره من الأجسام لأن الأجسام متساوية في قبول الحركة ونسبة النفس إلى جميعها سواء لأنها إذا كانت مجردة عن الحجمية وعلى أكل كانت نسبة ذاتها إلى الكل بالسوية ومتى كانت ذات الفاعل نسبتها إلى الكل بالسوية والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية كانت تأثير بالنسبة إلى الكل على السواء فإذا استغنى الفاعل عن مماسة محل الفعل في حق البعض وجب أن يستغني في حق الجميع وإن افتقر إلى المماسة في البعض وجب افتقاره في الجميع فإن قيل أن نفس عاشقة لهذا البدن دون غيره فكان تأثيرها فيه أقوى من تأثيرها في غيره قيل هذا العشق الشديد يقتضي أن يكون تعلقها بالبدن أكثر وتصرفها فيه أقوى فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك محال وهذا دليل في غاية القوة الوجه الرابع عشر بعد المئة أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان هو هذا الحي الناطق المتغذ نام الحساس المتحرك بالإرادة وهذه الصفات نوعان صفات لبدنه وصفات لروحه ونفسه الناطقة فلو كانت الروح جوهرا مجرد لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصلا عنه أو كان بعضه في العالم وبعضه لا خارج العالم ولا داخله وكل عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك وأن الإنسان بجملته داخل العالم بدنه وروحه وهذا في البطلان يضاهي قول من قال إن نفسه قديمة غير مخلوقة فجعلوا نصف الإنسان مخلوقا ونصفه غير مخلوق فإن قي نحن نسلم أن الإنسان كما ذكرتم إلا أن نثبت جوهرا يدبر الإنسان المنصوف بهذه الصفات قلنا فذلك الجوهر الذي أثبتتموه مغير للإنسان أم هو حقيقة الإنسان؟ ولا بد لكم من أحد الأمرين فإن قلتم هو حقيقة الإنسان تناقضتم تناقضا بينا وإن قلتم هو غير الإنسان رجع كلامكم إلى أنكم أثبتتم للإنسان مدبرا غيرا سميتموه نفسا وكلامنا الآن إنما هو في حقيقة الإنسان لا في مدبره فإن مدبر الإنسان وجميع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار الواجه الخامس عشر بعد المئة أن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها لا يخطر بباله أمرا مغيرا لها مجردا ليس في العالم ولا خارجة والعلم بذلك طروري لا يقبل شكا ولا تشكيكا الوجه السادس عشر بعد المئة أن عقول العالمين قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساكنها وكذلك المده والذنب والثواب والعقاب والترغيب والترهيب, والترهيب ولو أن رجلا قال المأمور المنهي والممدوح والمذموم والمخاطب العاقل جوهر مجرد ليس في العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه لأضحك العقلاء على عقله ولأطبق على تكذيبه وكل ما شاهدت بدائه العقول وصرائحها بمطلاله كان الاستدلال على ثبوته استدلالا على صحة وجود المحال وبالله التوفيق انتهى هنا مجلسنا هذا على خير انقضى بكم باذن الله في مجلسنا الاخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته